وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذكرنا فيما سبق أن العدد نص في بابه لا يتحمل إلا معنا واحد وإننا بهذا نجيب عن شبهات المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن ينازعون أهل السنة والجماعة في اسماء الله عز وجل وصفاته وقلنا إنهم أشكلوا على أهل السنة والجماعة بما ذكروه من الآيات التي فهموا من ظاهرها خلاف ما فهمه أهل السنة والجماعة بل خلاف ما يفهمه العقلاء كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى فهم يقولون لأهل السنة والجماعة إننا إذا أخذنا بظاهر القرآن فلا ننتهي إلى ما تقولون من إثبات عينين لله عز وجل ويدين بل ظاهر القرآن يثبت لله عز وجل أعينا كثيرة ويثبت له أياد كثيرة وذكروا ما ذكرناه من الآيات كمثل قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فقالوا هذه الآية ظاهرها إثبات أعين كثيرة لله عز وجل وكمثل قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا قالوا فظاهر هذه الآية إثبات أيض كثيرة لله عز وجل أهل السنة والجماعة كما ذكرت يجيبون عن هذا بأجوبة أول جواب هو فيما يتعلق بما ذكرناه من شرحنا لحديث أم زرع حيث قلنا إن العدد نص في بابه لا يتحمل إلا معنا واحد فالله عز وجل قال عن نفسه في كتابه ردا على مقالة اليهود حيث قالوا يد الله مغلولة فرد الله عز وجل عليهم وقال بل يداه مبسوطتان فما معنى يداه مبسوطتان يداه مثنى يد والمعنى كما هو ظاهر بل يداه مبسوطتان أي بل يدان فيدان هذه مثنى فقوله تبارك وتعالى بل يداه يداه أصلها يدان ويدان مثنى والمثنى عدد لا يتحمل إلا معنا واحدا كما لو قال قائل زارني رجلان فماذا يقصد لا يفهم كل ذي عقل إلا أن عدد الذين ذاروه إثنان فقط لا واحد ولا ثلاثة ولا أربعة فالمثنى عدد والعدد نص في بابه ما معنى نص في بابه أي لا يتحمل إلا معنا واحدا كما قلنا في قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام ما المراد ثلاثة لا أربعة ولا اثنان ولا واحد ولا عشر وسبعة إذا رجعتم ما المقصود العدد سبع لا خمسة ولا عشرة ولا خمسون ولا عشرون تلك عشرة كاملة فالأعداد نصوص في بابها لا تتحمل إلا معنا واحدا فقوله تعالى بل يداه أصل الكلمة يدان ويدان مثنى أي يدان إثنتان فقط لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا أيادية كثيرة وكذلك في قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي مثنى وأصلها بيديني خلقت بيديني وبيديني عدد مثنى لا يتحمل إلا معنى واحدة بيديني يعني لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة هذا هو الذي يرد به أهل السنة فهذه الآيات نص في بابها لا تحتمل إلا معنا واحدا فيثبت لله عز وجل عدد الأيدي كم يد يثبت لله يدان له يدان إثنتان وله عينان إثنتان وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا كما في حديث المسيح الدجال لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر فرقا مميزا بين المسيح وبين رب العالمين فقال إن ربكم ليس بأعور والعور عيب في عين لمن له عينان فلو كان لله عز وجل عين واحدة أو أكثر أربعة أعين خمسة أعين عشرون عينا لكان ذكر هذا أشهر وأبيا في بيان الفرق بين المسيح وبين الله لو كان لله عشرة عيون قال النبي عليه الصلاة والسلام لله عشرة عيون فأنت إذا رأيت رجلا له عيناي تأكدت أنه ليس الله لأن الله له أكثر من عين ففي هذا المقام الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر علامة حتى لا يشتبه المسيح الدجال بالله عز وجل عند الناس لو كان لله أكثر من عين لكان ذكرها في هذا الموضع أبيا في الدلالة على ما يريده الله عز وجل إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما ذكرناه طيب الآيات التي أشكلوا بها ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لهم في ذلك أجوبة الجواب الأول أن نقول إن أقل الجمع إثنان فحينئذ لله عينان إذا جات آية بأعين فهذا جمع والجمع أقله إثنان إذن لا خلاف بين الآيات وهنا جواب الآخر وهو يقول أهل السنة قال تعالى والسارق والسارقة السارق والسارقة مفرد أم مُثن்ّ أم جمع for a qualité فاقطعوا o iINA جمع iINA o iINA o iINA هذه uI ko deciding 為何 dat هذه sus an o iINA wah o i dynamm o iinda for aасть o وكان المضاف iE o i 밤 o iende o i فالأفصح عند العرب أن تجمع الكلمة يعني هما بالف الاثنين هذه الكلمة لماذا جمعها الله عز وجل لأن هذه عادة العرب إذا أضافت المضاف إلى المضاف إليه وكان المضاف إليه مثنى أفصح أن يجمع المضاف وأنت لو نطقت قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أفصح من قولنا والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما فلماذا جاءت هذه جمعا لأن إضافة الجمع إلى المثنى أفصح من إضافة المثنى إلى المثنى وهكذا في قوله كبارك وتعالى إن تتوبى ألف المثنى إلى الله فقد صغت قلوبكما قلوب جمع لماذا جمعت لأن قلوبا مضاف وهنا مضاف إليه والمضاف إليه مثنى قلوب جمع لماذا جمعت لأن الأفصح إذا كان المضاف والمضاف إليه متصلين والمضاف إليه مثنى الأفصح في لغة العرب أن يجمع المضاف فأفصح قلوبكما أفصح من قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما فقلوبكما أفصح من قلباكما وهذا جار على لغة العرب لأن القرآن إذا نزل إنما ينزل باللغة التي يتكلم الناس بها فحينئذ هذا جار على لغة العرب وهذه آيات ولا يشكن عاقل أن قلوبكما المراد بها كم قلب لأن عائشة وحفصة ليس لكل واحدة منهن إلا قلب واحد إن تتوبى مثنى فلأنه معروف عند الناس بلا إشكال أن عائشة وحفصة ليس لهن قلوب بل لهن قلبان فقط يعني لا اشكال من الجمع ونحن سنضيف الكلمة إلى ضمير مثنى فلأفصح عند لغة العرب جمع هذه الكلمة جمع المضاف إذا أضفناه إلى المضاف إليه وكان متصرين في كلمة وكان الكلام يؤمن فيه من اللبس لأن أي رجل يقرأ هذه الآية يعلم أن عيشتها وحفصة ليس لهم إلا قلبان فقط يعني الآية سابقة أعيد شرح الآية السارق والسارقة كم طيب إذا جمعت الآية دي لماذا لأن قوله تعالى والسارق والسارقة صار معلوما عند كل الناس أننا نتكلم عن كم عن اثنين فالكلام غير ملتبس أنت تعلم أن السارق تقطع له يد واحدة فإذا كان عندنا لصان سنقطع كم من الأيدي فقوله والسارق والسارقة بين الله لك أننا نتكلم عن اثنين فكان الجمع جائزا بل مستحبا بل حسنا في اللغة لماذا؟ لامرين الأمر الأول أن ليس هناك لبس ولا غموء لأنك لا تفهم من هذه الآية إلا أننا سنقطع يد السارق الأول وسنقطع يد السارقة وهما اثنان لا ثلاثة ولا أربعة يبقى ليس هناك لبس والكلام ليس فيه غمور الثاني أننا نضيف إلى ضمير مثنى فيذا أضفنا إلى ضمير مثنى الأفصح في اللغة أن يجمع المضاف فنقول أيدي بدلا من قولنا يدي يديهما يديهما أفصح أيديهما واضح ولا غير واضح؟ واضح كذلك في الآية التي بعدها إن تتوبى إلى الله الكلام عن عن عائشة وحفصة فأنت تعلم أن عائشة لها قلب وحفصة لها قلب واحد فيجمع الكلام لسببين جمعة كلمة كلوم لعدم اللبس لما تقدم من الآيات وثانيا لأننا نضيف كلمة قلوب إلى ضمير المثنى فالأفصح أن نقول قلوبكما أفصح من قلباكما يبا إذن قلوب كم قلب؟ طيب اقطعوا أيديهما كم يد فكذلك يجري في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كلمة أعين ككلمة قلوب لاننا علمنا مما تقدم من الآيات والأحاديث أن الله ليس له إلا عينان حينئذ ليس هناك لبس في الكلام طيب لماذا جمعنا بأعين لأننا أضفنا الأعين إلى ضمير الجمع ناء الفاعلين إلى ضمير الجمع وإذا كان عند العرب المضاف إذا أضيف إلى المضاف إليه المثنى يجمع في الصحيح والفصيح فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع؟ فالأفصح أن نجمع كلمة أعين لأنها أضيفت إلى ضمير جم لكن إذا أضيفت إلى ضمير مفرد كقول الله عز وجل عن موسى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي لماذا جاءت عين لأنها أضفها إلى ضمير الياء ضمير المتكلم فإذا أضيفت إلى مفرد أفرد الكلمة إذا أضفها إلى ضمير الفاعلين جمع كلمة أعين وهذا أيضا قوله تعالى أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا جمع لماذا جمعت جمعت لسببي السبب الأول أنه ليس في الكلام لبس لأننا علمنا مما تقدم من قوله بل يداه أن الله له كم يد له يدان اثنتان حينئذ ليس هناك لبس في الكلام وثانيا أضفنا أيدي إلى ضمير الجمع فالأفصح في لغة العرب النجمع بدلا من أن نثني وهذا الكلام غير ملتبس عند ذي عقل وإلا أهل البدعين لو التزموا بالكلام بالظاهر كفر لو التزموا أن الأخذ بالظاهر أعين تدل على أكثر من عين وأيدي أكثر من عين من يد كفروا كفروا لماذا؟ لأن الله يقول أولم يروا أن خلقنا ناء الفاعلين فليثبتوا أكثر من خالق وهذا هو الكفر خلقنا إذا كانت خلقنا ناء الفعلين لا تدل إلا على مفرد فكذلك أيدينا وكذلك أعيننا فالكلام خرج على لغة العرب التي يعقلها كل أحد فإذا كان الكلام متصلا المضاف متصلا بالمضاف إليه وليس في الكلام لبس ونضيف إلى ضمير الجمع أو المثنى فالأفصح في لغة العربي أن نجمع المضاف بدلا من تثنيته ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني تزوجت مرأة من الأنصار فقال هل نظرت إليها إليها با كم مرأة, مرأة واحدة والمرأة الوحدة كم لها من العيون فإن في عيون الأنصار شيئا لم يقل في عيني جمع كلمة عيون لأنها أضيفت إلى الأنصار وهي جمع فالأفصح في اللغة العربية أن يجمع المضاف إذا أضيف إلى المضاف إليه وكان متصلين في كلمة وكذلك هاهنا منفصلين هذه كلمة وهذه كلمة أخرى بل لا يسكن عاقل أن الكلام إذا أمن المرء فيه من اللبس فإن الجمع على سبيل التعظيم والتوقير نحو هذا لا يشتبه على عاقل أن المراد به المثنى والقرآن نزل بهذه اللغة كما قال عنترة ابن شداد عنترة ابن شداد قبل الإسلام أم بعد الإسلام قبل الإسلام إذن يتكلم على اللغة التي نزل بها القرآن فعنترة يتكلم على امرأة عاشقها. فيقول لها من تح برقعها عيون صحاحا طب هي المرأة لها كم لها من تحت برقعها عيون يبا هل نقول للمرأة أكثر من عين كان للمرأة من العيون طب ما هذا عربي فصيح يقول لها من تحت برقعها عيون لم يقول عينين لماذا لأن الجمع هنا لا يشكل لأنه من المعروف أن الرجل من بني آدم والمرأة من بني آدم ليس لواحد منهما إلا عينان اثنتان فقط فالجمع لا يوقع في إشكال لأن كل أحد يعلم أنه يقصد عينين فقط فقال عن ترث لها من تحت برقعها عيون صحاح حشو جفنيها سقام فعيون يقصد عينين كذلك أنزل الله القرآن على هذه اللغة تجري بأعيننا يقصد كم يقصد عينين بأيدينا يقصد يدي كما قصر هذا العربي الفصيح الذي نزل القرآن على لغته بل كل بني آدم يتكلمون بهذا الإنسان إذا أراد أن يجامل رجلا ويبين أنه سيخدم أحيانا يقول ماذا يقول العيون ليك هل يقصد كم من العيون يقصد اثنين إذن الكلام لا يشكل إلا على أهل الودع لكن أي رجل عربي يتعامل مع كتاب الله عز وجل بأسلوب فصيح خاصة الهدى منه لا يجد إلا كل خير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أجوبة أخرى لكن هذه محلها الدروس العلمية لأن الشهر لا يتحمل وإنما قصدنا من هذا اخراج بعض النكات العلمية في حديث أم زرع وليست هي المرادة بل المراد ما يتعلق بشرح هذا الحديث من الفوائد التي تكون بها العشرة الحسنة بين الزوجين إذن الخلاصة مما تقدم أن قول عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة لا يفهم منه إلا أن عدد النسوة هو هذا العدد لماذا لأن الأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا فكذلك الأعداد التي تكلم الله بها عن أسمائه وصفاته صارت نصوصا لا تحتمل إلا معنى واحدا فإذا قال بل يداه إذن كم لله من يد اثنان إذا قال لما خلقت بيدي يبقى كم لله من يد لأن هذه أعداد والأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا وأما ما جاء في كتاب الله بصيغة الجمع فالجواب ما تقدم ذكره ان شاء الله تعالى قول عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة كلمة امرأة في اللغة العربية وفي كتاب الله عز وجل تطلق على المرأة البكر وعلى المرأة المتزوجة على عكس ما يعتقده ويقوله العوام فإن العامة عندهم المرأة هي الزوجة أما البكر لا يقال لها امرأة البكر بنت وهذا ليس في اللغة اللغة تخص البكر بألفاظ وعبارات وتخص المرأة الأفئي بعبارات لكن لفظ المرأة يراد به بيان النوع أنها ليست رجلا فتطلق على البكر وتطلق على المتزوجة فهنا في قول عائشة جلس إحدى عشرة امرأة أي إحدى عشرة ماذا أي إحدى عشرة زوجة لكن في قول الله عز وجل في قصة موسى ولما ورد ماء مدينة وجد من دونهم امرأتين تزودان امرأتين أي أبكار أم فيبات أبكار لأن الرجل الصالح قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وطبعا هو لم يقل ابنتي لأنها بكر البكر يقال لها بنت ولكن ابنتي لينسبها إلي كما تقول فاطمة بنت محمد فكلمة مرأة تطلق على البكر وتطلق على الثيب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقطع الصلاة أي إذا صلى المرء ولم يجعل أمامه سترة والسترة شيء مرتفع عن الأرض بمقدار شبر مثلا أو أكثر أو تلاثين سنط هذه هي السترة يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فمعنى قول النبي يقطع الصلاة المرأة هل يقصد أن المرأة المتزوجة إذا مرت من أمام المصلي قطعت صلاته لكن المرأة البكر إذا مرت لا تقطع الصلاة لا يقصد هذا لكن يقصد النوع فالمرأة هنا تشمل البكر وتشمل الثيب إذن اللغة العربية المرأة فيها كلمة تطلق على البكر وتطلق على الثيب فالمتزوجة والمطلقة والأرمالة امرأة والبكر أيضا امرأة هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العربي خلافا للعامة الذين لا يجعلون هذا الاسم المرأة إلا خاصا بالمتزوجة أما البكر فيطلقون عليها غير هذا وهذا كما قلت رد على العامة وعلى الناس أن يلتزموا بلغتهم العربية الفصحة فإن هذا خير لهم وفي سنن البيهقي بسنة الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس على اللحم وكان يضربهم على تعلم اللغة العربية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني إياكم ما جهلنا وأن يبصرنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا عليه أنه لي ذلك والقادر عليه